بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أننذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق. تعالا عن عَمَّا يشترون. قال قل مِن سنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.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 وهو الذي سخر البحر لتاكدوا منه لحما طريا وتستخرجوا, وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيئا تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات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 قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَلْقِهِمْ وَأَتَارُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُ لَا يَشْعُرُونَ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم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 جنة عدن يدخلونها تجري من تحتها لنهار لهم فيها لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون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 إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا علي حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم, وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إنما قول لا لشيء ذا أرادناه أن نقول له كن فيكون، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنا، ولأجل آخرة أكبر لو كانوا يعلمون.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 ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم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 والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم يخافون مِنْ من فوقهم ويفعلون ما وَقَالَ وقال الله لا تتخذوا إلهاينثنين إنما هو إله واحد فأي يفرهبون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 ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَلَّاهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُمْ تَفْتَرُونَ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشترون وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى وَجْهُهُ مُسْوَدٌّ وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هَوْنٍ أَمْ فِي التُّرَابِ أَلَا سَأَمَا مَا يَحْكُمُونَ بِالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ السَّاءِ وللله المثل لعله وهو العزيز الحكيم ولو يواخذ الله الناس ما ترك عليها من دابة ولكن يأخرهم إلى أجل مسمى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 الله لقد ارسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب ليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه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 نسخيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل ولعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفذا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 إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما غزقناه من رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ابْكَمٌ لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ ۖ أَيْنَمَا يُوجَّهْ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقيم. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما أمر الساعة إلا كلمح البصار أو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ولبصار ولفئدة لعلكم تشكرون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 تستخفونها يوم ضعركم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا لاحين حين والله جعل لكم مما خلق ظلادا وجعل لكم من الجبال أكنانا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 وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُغْفَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم الخول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 ولا تنقضوا اليمين بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوتنا كانتا تتخذون ايمنكم دخلا بينكم دخلا بينكم فأن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولك يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدمون بعد ثبوتها وتذوقون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 وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَا يَجْزِي عَنِ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً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 إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا قالوا إنما أنت مفتر بل لا يعلمون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 إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب نليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون مَن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من نكره إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 وضرب الله مثلا قرية كانت منة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رَغَدًا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها اللَّهُ لباس الجوع فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتموا إياه تعبدون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 ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها غفور رحيم إن إبراهيم كان أمّة قالت لله حنيفة ولم يكن من المشركين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 إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله